وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ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 إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اولا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 فاليوم تُجْزَوْنَ عذاباً الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغلى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اُنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ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 هؤلاء كفي ظلال مبين، أ ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا